قال في الكتاب لتفسد الن في الأرض مرتين ولا تعلن علو وكبرا فإذا جاء وعد أولهما بعثنا عليكم عباد رلنا أولي بأس شديدي فجاسوا خلال الديار وكان وعدا مفعولا ثم ردّدنا لكم الكَرَّة عليهم وأمددناكم بأمواله وبنين وأمددناكم بأمواله وبنين وجعلناكم أكثر نفيرا إن أحسَّتم أحسَّتم لأفسكم وإن أساءتم فلها فإذا جاء وعد الآخرة ليوجواهكم وليدخل المسجد وليدخل المسجد كما دخلوه أول مرّته وليتبروا ما علوا تتبيرا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 وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه ونخرج له يوم القيامة كتابيا القاهم شورا إقرأ كتابك إقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حساب من اهتدى فإنما يهتدي لنفسه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 فَأُولَئِكَ كَانَ سَعْيُهُمْ مَشْكُورًا كُلًا أن نُمِدُّهُمْ أَنَامًا وَهَٰؤُلَاءِ مِنْ عَطَاءِ رَبِّكَ وَمَا كَانَ عَطَاءُ رَبِّكَ مَحْظُورًا انظُرْ كَيْفَ فَضَّلْنَا عَلَى عَلَىٰ بَعْضٍ ولا الآخرة أكبر درجات وأكبر تفضيلة لا تجعل مع الله إلها آخرة فتقع دمث مم مخدولا وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا اِمَّا يَبْلُغَنَّ عِنْدَكَ الكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُل لَّهُمَا أُفٍّ فَلَا تَقُل لَّهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُل لَّهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ وقُلْ رَبِّ رَحِمْهُ مَا كَمَا رَبَّيَانِ صَغِيرَةَ رَبُّكُمْ أَعْلَمُ بِمَا فِي نُفُوسِكُمْ إِنَّ تَكُونُوا صَالِحِينَ إِنَّ تَكُونُوا صَالِحِينَ فَإِنَّهُ كَانَ لِلْأَوَابِنَ غَفُوراً وَأَتِدَ الْقُرْبَاءَ حَقَّهُ وَالْمِسْكِينَ وَبْنَ السبيل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 ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك ولا تبسطها كل البسط فتقعد ملوما محسورا إن ربك بسط الرزق لمن يشاء ويقدر إنه كان بعباده خبيرا بصيرا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 وَمَا قُتِلَ مَظْلُومٌ فَقَدْ جَعَلَ اللَّهَ لِوَلِيْهِ سُلْطَانًا فَلَا يُسْرِفْ فِي الْقَتْلِ إِنَّهُ كَانَ مَصْرَىٰ وَلَا تَقْرَبُ مَالَ لَلْيَتِيمِ إلَّا بِالْلَّتِي هِيَ أَحْسَنُ حَتَّى يَبْلُو أَشُدَّهُ وَأُوفُوا بِالعَهْدِ إِنَّ الْعَهْدَ كَانَ مَسْؤُولًا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 نَبِ الْآخِرَةِ حِجَابًا مَسْتُورًا وَجَعَلْنَا عَلَى قُلُوبِهِمْ أَكِنَّةً أَن يَفْقَهُوهُ وَفِي آذَانِهِمْ وَقْرًا وَإِذَا ذَكَرْتَ رَبَّكَ فِي الْقُرْآنِ وَحْدَهُ وَلَ عَلَىٰ أَدْبَارِهِمْ نُفُورًا نَحْنُ أَعْلَمُ بِمَا يَسْتَمِعُونَ بِهِ إِذ يَسْتَمِعُونَ إِلَيْكَ وَإِذْ هُمْ نَجْوَى إذ يقول الظالمون إن تتبعون إلا رجلا مسحورا انظر كيف ضربوا لك الأمثال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 فَسَيَقُولُونَ مَن يُعِيدُنَا قُلِ الَّذِي فَطَرَكُمْ أَوَّلَمْ يُرَكُمْ فَسَيُنْغِضُونَ إِلَيْكَ رُؤُوسَهُمْ وَيَقُولُونَ مَتَاهُ قُلْ عَسَى أَن يَكُونَ قَرِيبًا يَوْمَ يَدْعُوكُمْ فَتَسْتَجِيبُونَ بِحَمْدِهِ وَتَظُنُّونَ إِلَّا بِثَمَّ إِلَّا قَلِيلًا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 ثم لا تجدوا لكم وكيلا أم أمين تبأي يعيدكم فيه تارة أخرى فيرسل عليكم قاصفا فيرسل عَلَيْكُمْ قاصفا من الريح فيورقكم بما كفرتم ثم لا تجدوا لكم علينا به تبيعا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 وقالوا لن نؤمن لك حتى تفجر لنا من الأرض ينبوعا أو تكون لك جنة من نخيل وعنب فتفجر الأنهار, فتفجر الأنهار خلالها تفجيرا أو تسقط السماء كما زعمت علينا كسفا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 قل سبحان ربي هل كنت إلا بشر الرسول وما من الناس يؤمن إذ جاءهم الهدى إلا أن قالوا إلا أن قالوا أبعث الله بشر الرسول قل لو كان في الأرض ملائكة يمشون مطمئنين لنزلنا عليهم لننزلنا عليهم من السماء ملك الرسول قل كفّ بالله شهيدا بيني وبينكم إنه كان بعباده خبيرا بصيرا وَمَن يَهْدِ اللَّهُ فَهُوَ الْمُهْتَدِ وَمَن يُضْلِلْ فَلَن تَجِدَ لَهُم أَوْلِيَاءَ مِن دُونِهِ وَنَحْشُرُهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عَلَى وُجُوهِهِمْ عُمْيَاءُ بُكْمٌ وَصُمٌ مَّآوَاهُمْ جَهَنَّمُ نَمُ كُلَّ مَا خَبَتْ زِدْنَاهُمْ سَعِيْعَةً ذَلِكَ جَزَاؤُهُنَّ بَعْنَهُمْ كَفَرُوا بِآيَاتِنَا وَقَالُوا وَقَالُوا أَإِذَا كُنَّا عِظَامَهُ وَرُفَاتًا أَإِنَّ لَمَبْعُوْثُنَ خَلْقَ الْجَدِيدَ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 قل لو أنتم تملكون خزائى رحمة ربي إذا لَمْ سَكْتُم خشيةَ الإنفاق إذا لَمْ سَكْتُم وَكَانَ الإنسانُ قَطَعٌ ولقد آتينا موسى تسع آيات بينات فسأل بني إسرائيل إذ جاءهم فسأل بني إسرائيل إذ جاءهم فقال لهم فرعون إني لا يا موسى مسرورا قال لقد علمت ما أنزل هؤلاء إلا رب السماوات والأرض بصائر بصائر وإنني لأظنك يا فرعون مثبورة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 قل دعوا الله أو دعوا الرحمن أيما تدعوا فله الأسماء الحسنا ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها وابتغ ذلك سبيلا وقل الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريكا